بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أيها الغافل، أيها التائه في دروب الحياة جاءك الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد جاءك ما كنت منه تحيد <تصفيق> جدال فما لم ينفعه الوعي فلن ينفعه عمر المديد قال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 الضيق المنشاوي. وما تيسر من صورة قاف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم No. Oh, mm -hmm. mm -hmm. وجاءت سكرة الله Altyazı M.K. Well, أقوم يوم نقول لجهنم هل من ثلاثة وتقول هل من فَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ That <laughs> عش <تصفيق> عمرنا One Whoa! اخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية بالرياض البطحاء هاتف رقم 4124285 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته